وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْهُ أَذَا فَاعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقَرَوهُنَّ حَتَّى يَظْهُرُ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ عب <تصفيق> المتطف